غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من انباء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 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة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 ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى